وافضل تدور في الملامح والوشوش وبعد ما صليت وانا في الطريق للبيت فجاه كده حسيت اني الي تعلي دخلت شارع بيته سالت جاره عليه لقيته ما يعرفوش لكنه كتر خيره ساعدني أو صلي أنا, أنا كل يوم معه بتمشى للجامع ومعايا كان دايما يقابلني في الشارع إنسان بسيط طيب بيقول كلام طيب بعد ما نصلي يصحبني وأنا دخلت لقيته نايم مريض عايش لوحده وعشان بيحبه ربه سخرني عشان اساعده جاره واقف على الباب واضح انه اتكسف قال له تفضل دخل حزين في عنيه اسف قدم له اعتذاره وطمنا عليه وانا ماشي وعدني جاره انو هيهتم بي شكرتو اعتذرلي وشكرني شكرني جيت اتاري جاره كان ساكن في نفس البيت عايشين في بيت واحد والباب قصاد الباب جمعتهم الأقدار لكنهم أغراب أنا كل يوم بتمشى للجامع ومعايا كان دايماً, دايما يقابلني في الشارع إنسان بسيط طيب بيقول كلام طيب بعد ما نصلي يصاحبني ولا وانا